تأويل صفة الساق لله تعالى بأن, المع... بأن معنى ذلك هو الكرب والشدة وهو عينه تأويل معفزلة كما... كما ذكرنا وتجد ذلك في رسائل العدل والتوحيد مجدد أول صفحة 217 يقولون أن الساقن معناها الكرب والشدة ويأتي رجل كالحبشي ينكر صحة الرواية التي ورد فيها لفظ الساق مقرونا بالضمير المضاف إلى الله تعالى يعني ساقه قال وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله عز وجل في حديث صحيح وهذا غير صحيح وهو رلط منه فكيف لا يعول على رواية الساق بالضمير يعني المضاف إلى الله عز وجل وقد رواها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة في حديث طويل وفي, وفي وفيه فيقولون هل بينكم وبينه آية أي بينكم وبين الله آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن البخاري حديث رقم 7439 فإثبات هذه الصفة ليس بأعجل من إثبات اليد لله عز وجل وقد أثبتها الحبشي على الوجه اللائق به سبحانه ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه مطابق لقوله تعالى يوم يكشف عن ساقه وتنكيره يعني يأتي بصفة التنكير يكشف للتفخيم والتعظيم وأما ما يروع لابن عباس من تأويل الساق في الكرب والشدة فبعض هذه الروايات ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر وبعضها ذات علة واحدة وهي الانقطاع وبعضها لا يشهد لبعض لأنها ذات معاني مختلفة ففي بعضها أنه قال كرب وشدة وفي, وفي أخرى أنه قال يكشف الأمر وتبدو الأعمال وفي بعضها أنه قال يكشف عن أمر عظيم وفي أخرى أنه قال يقوم القيامة والساعة بشدتها كل هذه روايات فيها تناقض ولكن نسأل لماذا يحتجون الآن بابن عباس ولم يجدوا ما يحتجون به في تأويل صفة الاستواء وعلو الله عز وجل لم يجدوا عن ابن عباس شيئا يوافق هواهم هل احتجاجهم بقول ابن عباس يعني أنهم متقيلون بالمأثول عن السلف لقد فسرتم الاستواء بالاستهاء والنزول بنزول الملك مع أنك ثابت على السلف خلاف هذا التأويل تماما إن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم يفسر الاستواء بالاستهاء ولا يد بالقدرة ولا النزول بنزول الأمر ثم إنهم يحتجون بالأبيات الشعرية ويتهربون من احتجاجي بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق معتقدهم فيحتجون لما روي عبد العباس أنه قال إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعب ونسأل كيف متخطى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق أن يتبع أرستم تقولون أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة فما بالكم الآن تجاهلتم ما ثبت من تفسيره كما أكرث البخاري بالسنة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث هل بينكم وبينه آية أو آية تعرفونه بها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه وفي حديث مسلم ذاك يوم يجعل الولدان شيبة وذلك يوم يكشف عن ساق واتفقوا مع المعتزلة على تأويل صفة الرجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزه فيها قدمه وقد تناقض الاشاعره في اعطاء تفسير صحيح لهذه الصفه فقال رجل كالحبشي الجماء الرجل هي الجماعه وقد اورد المفرد السبيدي لهذه الصفه ثلاثه تاويلات لا يدري أيها يرجح فزعم أنه يجوز أن يكون معنا الرجل رجل بعض خلقه أو أن هناك مخلوقا يخلقه الله يوم القيامة يسميه بهذه التسمية رجل أو قدم أو أن يكون معناه جماعة من الناس لكنه بعد ذلك بهذه الحيرة الكبيرة التي خيمت عليه انتهى إلى أن طائفة من أهل الكلام تفضل السكوت وتفويض اتحسن المتقين مجرد ثامنة تجميع الأربعين وهذه التأويلات مطابقة لتأويلات معتزلة فقد قالوا والمراد من الساق الشدة شرح أصول خمسة الطالع عبد الجبار المعفزلي صفحاً بشير وهنا أحجم الحافظ ابن حجر عن هذه التأويلات فقال اختلف في معنى القدم فطريق السلف في هذا أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله فتح البال من جلد الثامن وصدق الحافظ فقد تناقضت تأويلات الأشاعرة فيما بينهم شر تناقض فزعموا أن المراد بالقدم قدم جبار معين من المتجبرين في الأرض ويلهم, ويلهم الله النار طلب النزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار جبار معين من المتجبرين أو بمعنى المتقدم من الكفار أو معنى القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة يسميه قدما وهذا تراقض فكيف يخلق الله عز وجل مخلوقا لم يعمل شبرة في الدنيا يخلقه يوم القيامة ثم يعذمه الله عز وجل ماذا يريدون بهذه التأويلات المستشنعة المستبعدة التي تشمئز منها النفوس كيف الله عز وجل مخلوقا يسميه قدما أو يسميه رجلا لم يخلقه في الدنيا ولكن يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه يضعه في النار وانظروا إلى تحريف من نوع آخر وهو تحريف صفة الضحك لله عز وجل والضحك صفة كمال حقيقية لله عز وجل ولا علم ألا بكيفيةها ولو كانت صفة نقص لما وصف الله نفسه بها وتأويل هذه الصفة يتفق مع تأويل المعتزلة لها على كل حال الأشاعرة حينما أولوا صفة الضحك لله عز وجل لم يتفقوا على تأويل واحد وإنما تناقضوا فيما بينهم فالرازي يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت لضحك ربي أي أن الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك انظروا إلى مستشنعات التحريف التأويل أو أن يحمل الضحك شوفوا الآن الآن يبدأ بإعطاء احتمالات متعددة لأنه ليس عندهم برهان قاطع من عند الله عز وجل وإنما هي تحريفات بحسب ما تستسيقه عقولهم أو أن يحمل الضحك على حصول الغضا والإذن ثم زعم هذا الرازي أن قوله صلى الله عليه وسلم فيضحك الرب منه قال قد حصل في هذا اللفظ الغلط في إعراب هذا اللفظ وأن الصواب أنه بضم الياء أي يضحك الله الملائكة قاله في أساس التقديس صفحة 189 يضحك الله الملائكة وهذا ما أوله الخطابي تارة بالرضى وتارة بإضحاك الملائكة انظر لأسفل الصفات محقق مجلد الثاني رابي 216 كبرت كلمة أن تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله يضشك الملائكة وعند تأويلاتهم الاحتمالات يحمل على معنى كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحمل على معنى كذا فالتأويل عندهم محتمل فهذا البيهقيه يعترف بأن المتقدمين من أصحابه أي الأشاعر المتقدمين لم يشتغلوا بتفسير مثل هذه الصفة في أسماء الصفات مجدد الثاني 224 والآن نريد أن نبين لكم ماذا توافق هذه التأويلات مع تأويلات الشيعة وغيرهم من البلطنيين وفي الحقيقة أن الدراسة المقارنة للفرق مهمة جدا بها تظهر مضاهاءة الفرق المتأخرة للمتقدمة وقد وصف الله النصارى الذين جعلوا له الولد أنهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل وإليك طائفة من تأويلات الشيعة التي لم يقل السلف في تفسيرهم للصفات بشيء منها قال أبو علي الطبرس في مجمع البيان وهو من أشهر كتب تفسير التفسير عن الشيعة قال في قوله تعالى فأمنتم من في السماء أي عذاب من في السماء سلطانه قال لا بد أن يكون هذا معناه لاستحارك أن يكون الله في مكان مجمع البيان جزء 29 صفحة 14 وقال التوصي الشيعي ولا يجوز أن يكون الله تعالى في جهة الاتصاد فيما يتعلق الأفقار صفحة 3 وفي كتاب الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباقبائي وجوامع الجامع للتبرسي قالوا في قوله تعالى بل يداهم السلطتان أي القدرة الميزان في تفسير القرآن مجلد السادس صفحة 33 وكذلك الجامع في تفسير القرآن مجلد الثاني 431 وفي مجمع البيان للتبرسي بل يداهم السلطتان يمكن أن يكون المراد بالنعمة وقيل ان المراد باليدين القوة مجمع البيان المجلد السادس 147 وقال التبرصي في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال قيل معناه خلقته بقدرتي وقال في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك انظر مجمع البيان في تفسير القرآن لتبرصي المجلد ال23 صفحه 232 مجلد وقال الشريف الرضي صاحب نهج البلاغه في قول تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال أي بقدرته انظر ترخيص الريان في مجازات القرآن صفحه 287 وفي كتاب الميزان في تفسير القرآن المجلد الثامن صفحه 150 لمحمد حسين الطفائي ثم استوى على العرش قال هذا كناية عن استيلائه تعالى أن الله استولى على العرش هذا تسير الشيعى وقال أيضا هذا استعارة يعني هذه هذه هذا اللفظ استعارة لأن حقيقة الاستواء إنما يوصف بها الأجسام وقال التوصي الشيعي في كتابه الاتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد صفحة 71 معنى استوى أي استولى كما قال الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهرق وقال محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية صفحة 70 إلى 74 الله ليس بجسم ولا صورة ولا يشار إليه ومن قال بأن له وجها وعينا ويدا أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا فإنه بمنزلة الكافر وجاء في نهج البلاغة المجلد الأول صبح 357 ولا يحويه مكان هذا قول الشيعة لا يحويه مكان ثم انظروا التوافق الأشعري الإسماعيلي وقال الداعي الإسماعيلي ابن الوليد المكان منفي عن الله قال أيضا ومن قال أين فقد شبهه يريútніう astrology سهل الجالي إلى الله قال في السماء فقال لمعاوية ابن الحاكم السلم اعتقها فإنها مؤمنة يشهد لها بالإيمان لكن هذا الداعي الإسماعety يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشبه لله بخلقه ومن قال أين فقد شبهه ومن قال أين فقد بوأه فهذا الداعي الإسماعلي طبعا قال ذلك في كتاب فهج العقائد ومع ومعدن الفوائد صفحة 28 و 31 فهذا الداعي الإسماعلي تجمعه مع الأشاعرة نفي علو الله عز وجل ولا يفرق المنحرفون في مسألة صفات الله بين الصفات الذاتية لله تعالى وبين الصفات الفعلية بل ويتجاهلون ما اعترف به المحققون من الأشاعرة كرازي أن صفات الله تعالى على نوعين صفات ذاتية فهذه لم يزل متصفا بها لا يجوز القول أن أنه اتصف بشيء منها بعد أن يكن كصفات العليم الحكيم القدير الرحيم هذه صفات ذاتية أزلية أما الصفات الأخرى كالاستواء والنزول والمجيء فهي صفات كالية وليست أزلية وهي صفات قائمة بمشيئته واختياره سبحانه كما قال الشافعي يقرب من خلقه كيف يشاء أو كما يشاء انظر عوني المعبوذ مجلد الثالث عشر صفحة الأربعين وكذلك طبقات الحنابلة ابن أبي على المجلد الأول بمثلاثة ثلاثة وفي قول الرازي انظره في كتاب الأربعين في أصول الدين صفحة ثمانتاش حتى إن البيهقية وجماعة تقسم جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة إلى قسمين صفات الذات وهو ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال الثاني صفات الفعل وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأذل قال الحافظ العسقلاني في فتح البالي مجلد الثالث عشر ثلاثمائة سرع وانظر كتاب الاعتقال الثفى السبعين للبيهقي كما نقل الحافظ عن الكلماني تقسيم الصفات إلى ثلاثة أخسام آخرها صفات حادثة مثل الخلق والرزق قال ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات الله تعالى فتح البارد التاشة الرحيمي ولهذا قال المخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمره قال إن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء رواه البخاري ففعل الله للمخلوقات حادث ولا يمكن حدوث المخلوق بغير فعل وسبب حادث وإلا لازم أن يكون المفعول أزليا والسلف لم يرزه الله عن الفعل ولم يفهم هذا الفهم الفلسفية الغريب عن الإسلام فعن قتادة لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح مجرد الثاني سبحة 120 طبعا محققة والذهبي في مختصة العلو سبحة 92 وقال الطبريو فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش تفسير الطبر المجلد الأول صفحة 152 فهذا إثبات لفعل مؤقت بوقت خاص وإليكم موقفا مهما للحافظ ابن حجر العسقلاني والرازي فالرازي كبير الأشاعر يصرح بضرورة الاعتراف بحلول الحوادث في الله عز وجل لقد صفر الحافظ اعتراف الفخر الرازي في المطالب العالية بأن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلا وعقلا فبح البالي المجدد الثالث 455 وهذا في كتابه الأربعين في أصول الدين نص بأن أكثر العقلاء يعني بذلك آه جماعة أهل الكلام والفلاسفة أكثر العقلاء يقولون بقيام الحوادث بالرب وإن أنكروه باللسان ثم إن مسألة قيام الحدث في الله محل خلاف بين الأشعارية والماتريدية قبل أن تكون خلافا مع ابن فقد اعترف ابن حجر المكي الهيتمي بل والعسقلاني بهذا الخلاف بين الفرقتين فقال الهيتمي صفات الأفعال يعني أفعال الله حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية انظر فتح المبين شرح الأربعين لإبن حجر هيطمي صفحة 78 وفتح الباري للحافظة للحجر العسقلاني مجرد الثالث 439 بل هو قول أبي الحسن الأشعري كما نص عليه الحافظ في فتح الباري نفس المصدر فهل يهتم على الأشعرية والرازي بالكفر لقولهما بقيام الحدث في صفات الله عز وجل وننتقل إلى موضوع مهم وهو موقف الأشاعرة وغيرهم من كلام الله عز وجل الأشاعرة يفرقون بين القرآن وبين كلام الله فالقرآن عندهم عربي لكن كلام الله ليس بعربي وكلام الله عندهم ليس لغة ولا يجوز أن تكلم الله عندهم بلغة وما سمعه موسى ليس حرفا ولا صوتا وهذا ينتهي بهم إلى أن القرآن ليس كلام الله وإلى خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي أبو داود رواه داود والترملي وأحمد الإسلام صحيح وبعد أن تحرزوا من وصف القرآن بأنه كلام الله أضافوا كلمة عبارة عن كلام الله ليصححوا بهذه اللفظة خطأ من يعتقد أن القرآن كلام الله وصار الأولى أن يسمى هذا القرآن عندهم التعبير وليس القرآن لأنه تعبير عما ليس بلغة هذا كلام ظالم في حق الله وكرامه وإليكم ظلم آخر لم يكن الأشاعرة الأمراء في نقل عقيدة في مخالفيهم المثبتين للحرف والصوت لله بل افتروا عليهم ونسبوا إليهم ما لم يقولوه حتى زعم الكوثري أنهم اعتقدوا أن الله له فم وأدراس ولهوات يعني نير مقالات الكوثري صفحة 292 وتبعه الأحباش فزعموا أن بعض الحنابلة طبعا لن يذكر أين مصدر كلامه بألغوا, بالغوا فقالوا ان هذا الصوت أزلي قديم وأن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة وأن جلد القرآن وورقه أزلي انظر التعليق الولي على رسالة استحسان الخوط في ألم الكلام صفحة 21 ولكن حين قالوه ومن هؤلاء البعض ولهذا فقد انتهى الأمر بهؤلاء إلى أن يعتقدوا أن جبريل هو منشئ ألفاظ القرآن لقد أعلن الحبشي أن القرآن في الحقيقة كلام جبريل حين اعتبر لفظ القرآن المنزل عبارة أي تعبير عن كلام الله قال ويدل عليه قوله تعالى إنه لقول رسول كريم قال حيث أضافه إلى جبريل وقد ورد, متابع قوله وقد ورد إسناد القراءة إلى الله تعالى مرادا به قراءة جبريل لأنها بأمر الله تعالى قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاتبع قرآن جبريل ثم استدل بقول أبي القاسم الأنصري أن كلام الله القديم هو الذي تدل عليه العبارات يعني العبارات اللي في القرآن وليس منها يعني كلام الله ليس من هذه العبارات تنهار العقيد السلي صفحة 52-59-62 أي أن كلام الله ليس له علاقة بهذه العبارات التي هي عبارة جبريل عن كلام الله أرأيتم هذا قول هؤلاء وصرح أيضا بأن القرآن بمعنى اللفظ المنزل هو غير كلام الله دليل قويم صفحة 69 فهذه عقيدة الأشاعرة التي تبناها الحبشي وزعم أنها عقيدة أهل السنة هي بينما هي قول المعتزلة وحكى البيجوري أن بعض الأشاعرة يرى أن ألفاظه من عند جبريل ألفاظ القرآن والبعض الآخر يرى ألفاظه من عند محمد وهو قول الأمير في شرحه على الجوهرة فهؤلاء وافقوا قول من قال إن هذا إلا قول البشر ورجح البيجوري أن جبريل عبر عنه يعني عن الآن كلام الله بألفاظ من عنده شرح جوهرة التوحيد للبيجوري صفحة 73 وهذا الرأي يمثله الباقلاني الذي صرح أن النظم العربي في القرآن هو قول جبريل لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وهو الذي تلاه باللغة العربية الإنصاف صفحة 147 وهذا قد حققه الأحباش ولم يعترضوا على نفل هذا الكلام فهذا استحسان منهم لقول الباق الله فصار القرآن عند هؤلاء كلام جبريل حقيقة كلام الله مجاذا وهذا ما حمل ابن حظم على التشنيع على الباقلان خاصة والأشاعرة عامة بالشناعات العظيمة متهما إياهم بأنهم صرحوا جميعا وملا مخالفة واحد منهم أن هذا القرآن هو عبارة جبريل انظر الفصل في الملل والنحل مجلد الثالث صفحة 5 ومجلد الرابع 206 و211 هذا أيها الإخوة من أبطل الباطل فإن نصوص القرآن تنطق بأن قرآنه هو كلامه ألا ترى أن الجن قال فيما أخبر الله سبحانه إنا سمعنا قرآنا عجبا وفي آية أخرى إنا سمعنا كتابا أنذر من بعد موسى فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرآن لا غير وجبريل رسول وما على الرسول إلا البلاغ وليس عليه الترجمة من كلام الله المسي بزعمهم إلى كلام بحف وصوت وهو قد نزل به إلى محمد ولم ينشئ الفاره قال تعالى قل نزله روح القدس من ربه ولو كان منشئا لم يكن رسولا ولا مبلغا ولكن الأشاعرة يقولون أنشأه ثم أنزله هذا هو اعتقادهم الفاسد في كلام الله عز وجل ويلزم من هذا الاعتقاد لوازم أيضا فاسده مننا الا نكفر من ينكر ان ما بين الدفتين ان جدتين ان يكون كلام الله لا يصل الى كفره عدم والتحدي بكلام الله الحقيقي ما التحدي بكلام الله الحقيقي صار التحدي بكلام جبريل عدم قول المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقيقه يعني الذي يحفظ القران انما يحفظ كلام جبريل لا كلام الله الافابه على ما هو في الحقيقة تلاوة وترثيل ألفاظ جبريه وزاد المتهمية بأنه يلزم من هذا التعريف يعني قولهم أن كلام الله نفسي وأن الله لا يتكلم بكلام بألفاظ وإنما يتكلم في نفسه أن الأب كما يسمى متكلما وأن من حدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته ومن حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به وطلقت زوجته بمجرد تكلمه في نفسه بالطلاة لكن الله أيها الإخوة أثبت الكلمات لنفسه فقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وقال سبحانه ولا مبدر لكلمات الله وقال ويحق الله الحق بكلماته وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وتواكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بكلمات الله التامة فكيف يقال إن كلام الله معنى قديم قائم بالنفس ليس بكلمات كيف يقال هذا ويفسد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله وذلك في قوله تعالى إن الصفا والمروة فالله اتبأ بالصفا قبل المروة فقول هؤلاء ليس فيه إثبات لكلام الله قولهم أن الله لا يتكلم بألفاظ وإنه يتكلم فقط في نفسه هذا ليس فيه إثبات لكلام الله بل هو إثبات للخرس قال أحمد فيما رواه عنه أبو الفضل التميمي إن لله عز وجل كلاما هو به متكلم وذلك صفة له في ذاته خالف بها الخرس والبكم والسكو والبكم والسكوت وامتدح بها نفسه فقال عز وجل بالذين اتخذوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم ولا كلام له فلو كان إلهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل انظر طبقات الحنابل المغلدة الثاني صفحة 626 وفي الحقيقة وفي الحقيقة هذا الاعتقال الفاسد عاد بالناس إلى مذهب المعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق لأن جبريل هو الذي هو منشئ ألفاظ القرآن مخلوق وكلامه مخلوق وسبب هذا تسليمهم للمعتزلة أصولا وقواعد فاسدة بقيت هذه القواعد في المذهب الأشعري الذي لم يتحرر من ربطة التسلط الاعتزالي الأمر الأخير أن القول بأن كلام الله معاني نفسية يجعل القرآن بمنجلة الحديث القدسي فإن الحديث القدسي مروي عن الله بالمعنى فهؤلاء لا يفرقون بين القرآن وبين الحديث القدسي وإليكم الجواب المفهم إن القرآن ليس متضمن بالكلام ذي المعنى فقط بل هو متضمن لحروف مركبة لا معنى لها في اللغة عادة مثل الف م ح م ع س ق ك ف ي فمن الذي حدد هذه الالفاظ وتكلم بها مع أنها لا تعبر عن معنى وليست بلغه هذا الجواب طامة إذا واجهت به أهل الزيغ تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ جعل كلام الله مَعْنَى فقط مع أن كلام الله لفظ له معنى وليس هو بذاته مع فقط فكما أننا لا نعرف ألفاظا لا معاني لها فكذلك لا نعرف معان بلا ألفاظ كيف تقولون أن كلام الله معان بلا ألفاظ؟ بل إنما يجول في النفس من الكلام هو بحرف وإن لم يكن بصوت فقولكم بالكرام النفسي الذي أثبتتموه تقولون ما لا تبقهون ذلك قولكم بأفواهكم لم تثبتوا هذا الكلام النفسي ما هو ولا تصورتموه حتى وصفه الجرجاني بأنه العزم والتحيل حرح مواقف مجرد الثامس والسعين ومن لم يتصور ما يثبته كيف يجوج له أن يثبته؟ ويعلمه الناس إن هذا الخبر يجب أن يكون من السماء أي أن الله يتكلم بنفسه فقط من غير بفه. وهو لم يتكلم به نبي فهل عند الأشاعرة وحي يعلمون به ما لم يعلمه الأنبياء وكيف تسنى لجبريل الذي لا يعلم ما في نفس البشر أن يعلم ما في نفس رب البشر هذا نبي الله عيسى يصرح بأن الله يعلم ما في نفوس الخلق لكنهم لا يعلمون ما في نفسه قائلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كأن تعلم الغيوب فكأن جبريل بنظرهم يقول لله تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك فجعلوا جبريل مطمعا على ما في نفس الله ولهذا اعترف الرازي في آهل الأمر أن القول بالكلام الأزلي الذي ليس حرفا ولا سلطان غير معلوم التصور وهو محض الجهالة محصل أقوال المتقدمين والمتأخرين من الزي 266 وتتحدثون عن كيفية تلقي جبريل كلام الله النفسني ثم صياغته للمعاني النفسنية وتحويلها إلى كلمات لغضية كل هذا لبساطة متنهية وكأن الله أطلعكم عليها من دون أنبيائه وأصحابه فيلزم توجيه سؤال الله لكم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن الله قال كي من سرف من المحترين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ونحن نقول لكم أم اطلع جبريل على ما في نفس الله وأنتم شاهدون إن كنتم تعلمون المعبر أو المترجم الذي ترجم كلام الله من أزلي إلى حادث ومن لا لغة إلى لغة فلا بد أن تكونوا على علم بما يلي من الذي عبر لموسى بالكلام العبراني أهو جبريل أمن ولماذا تعتقلون فإن عبر عنه بالعبرانية كان ثوراة يعني إن عبر عن كلام الله النفساني كان ثوراة لماذا تقولون عبر عبر عبر, عبر لماذا لا تذكرون هوية المعبر لماذا لا تقولون فإن عبر عنه جبريل بألفاظ عبرانية كان توراتا وإن عبر عنه جبريل بألفاظ سريانية كان إنجيلا وإن عبر عنه جبريل بألفاظ عربية كان قرآنا أم أنكم تخافون من عمة الناس أن ينكروا عليكم تصريحكم بأن القرآن كلام جبريل وأين الدليل المتواتر يا من تشترطون المتواتر في العقائد على هذه الكافية بالتحديد الذي حددتموه إننا نصل على سؤالكم ما للمعبر عن هذه العبارة ولماذا تقولون فإن عبر عن كلام الله لماذا تصيغونها بصيغة نائب الفاعل فتجعلون الفاعل مجهولا أفلا أفصحتم عن شخصية هذا المعبر قال الحافظ بالحجر في شرحه على البخاري كتاب التوحيد غرض البخاري في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء فتح الباري المجلد الثالث عشر أربعمائية ونقل عن الإمام أحمد قوله إن الله لم يزل متكلما إذا شاء أتعلمون أيها الناس لماذا ينفي هؤلاء أن يكون القرآن كلام الله حقيقة؟ لأنهم يرون أن الله يتكلم بكلام أجلي أبدي لا بداية له ولا نهاية وبما أن هذه الشروط التي اشترطوها أو هذا التعريف الذي يعرفوه لا يتفق والقرآن الذي بين أيدينا من حيث احتواؤه على الحروف والكلمات وعلى تجزئته كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء رواه مسلم حديث 3211 اعتبروا حينئذ أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله بمعنى أنه يحكي كلام الله وليس هو كلام الله ولكن قد جاءت رواة عند الخلال وأبي الفضل الثميني عن أحمد أنه كان يضلل يعني يحكم بضلالة من يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل قال فهذا قد جهل وغلط العقيدة لهم أحمد بن حبل بلواة الخلاب سبحانه سبعة تحقيق السيروان وانظر طبقات الحلاب لمجالد الثاني بكيرا ستة وتسعين وهؤلاء أسماء الله في الحقيقة عندهم مخلوقة فإنه عندما جعلوا كلام الله معاني نفسية والألفاظ مخلوقة قيل لهم ماذا عن ألفاظ أسماء الله الله الرحمن الرحيم هل هذه ألفاظ أزلية أم مخلوقة فتحيلوا وتخبطوا ولم يأتوا بجواب واضح وهم يعتبرون ألفاظ اسماء الله مخلوقة لأن الله كان ولم يكن لفظ ولا لافظ كما صرح به الراضي في لومع بينات شفع الله والصفات صفحة 24 إذن لو تفحصت هذا القول لا لأدركت أنهم على الحقيقة موافقون لقول من قال بخلق القرآن قال إسحاق ابن راهوين أفضوا يعني الجهمية إلى أن قالوا اسماء الله مخلوطة وهذا هو الكفر المحض رواه النالكائي في أصيب اعتقاد أهل السنة مجلد الثاني بيكين وإليكم شهادة خطيرة لابن الجوزي تكشفوا أن هذا القول بأن القرآن عبارة جبريل هو قول صفهاء الأعادم وأنهم هم في الحقيقة الذين أحدثوا هذا القول الخطير المتبع قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر صفحة 81 قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعازم فارتقوا منابر التبكير والوعظ وكانوا يقولون في مجالسهم ليس لله في الأرض كلام وهل المصحف إلا ورق ثم قالوا أين الحروفية؟ الذين يزعمون أن القرآن حرف مصوت هذا عبارة جبريل وقالوا يعني الأعاج السفهاء إن الله ليس في السماء وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض وقالوا إن الله ليس في السماء ولا يقال استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا بل النازل رحمته, رحمته قال ابن الجوزي فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها كتاب السيد الخاطر صفحة 115 إلى 116 قال فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام بل كان ابن الجوزي يوبخ أبا الحسن الأشعري ويرزمه بالقول بخلق القرآن حيث طال الجوزي لم يختلف الناس حتى جاء علي بن اسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزرة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس فأوجبت دعواه تلك أن ما عندنا مخلوق كتاب السيد الخاطر صفحة 181 إلى 183 بل وبخه أيضا أبو نصر السجزي الذي قال عنه الذهبي شيخ السنة شيخ الحرم في السير عمال مبناء مدد السابع عشر صفحة 64 حسين ووصفه السيوطي في طلقات الحفاظ صفحة 429 بأنه علم السنة قال أبو نصر اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً إذا أن ظهر ابن كلاب والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة رسالة السجزي إلى أهل زبيد فالرد على من أنكر الحرف الصوت صفحة 80 تحقيق محمد عبد الكريم با عبد الله وقال الشيخ عبد القادر الجلالي رحمه الله ونعتقد أن القرآن حروف مفهومة وأصوات مسموعة لأن بها يصير الأخرص والساكت متكلما فمن جحد ذلك فقد كابر وعميت بصيرته الغنية للطالبي الحق صفحة 59 قال وذلك خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنا قائم قديم بالنفس الغنية كذلك صفحة 59 إلى سفين وإذا رجعنا إلى الوراء حيث وقعت فتنة القول بخلق القرآن والتي ثبث أمامها إمام السنة أحمد بن حنبل نجد أنه كان يوضع أمام علماء عصره المصحف ويؤمر أحدهم أن يقول هذا مخلوق يشير بيده إلى المصحف وهو يقصد أن إلهامه مخلوق وهذا من الأدلة على أن الجهنية والمعتزلة لما قالوا بخلق القرآن أرادوا هذا الذي بين أيدينا لا الكلام النفسي الذي لم يكن معروفا من قبل ومن هنا نرى ماذا التطابق بين الأشعارة والمعتزلة حيث أن الأشعارة والماترودية خالفوا المعتزلة في اللفظ ووافقوهم في المعنى ولقد صرح الأشعارة والماترودية بأنهم متفقون مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق والفرق بينهم وبين المعتزلة أن المعتزلة لا يقولون بالكلام النفسي قم بإشارات نوران 144 شرح العقادة النسخية 57 وصرح الجواني بأن الاختلاف مع المعتزلة هو اختلاف في العبارة والتسمية مع أنهم متفقون مع الأشاعرة في المعنى والجوهر فإن معنى قول المعتزلة هذه العبارات خلقه ونحن لا ننكر أنها خلق الله ولكن نمتنع عن تسمية خالق الكلام متكلنا به فقد أطبقنا على المعنى إذا اتفقنا نحن المعتزلة وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته الإرشاد الجويني 216 والمحصل الرازي وكان ولكن كان الماتريدية أكثر تصريحا بموافقة المعتزلة حين صرحوا بأن الكلام الذي كلم الله به موسى مخلوق فقد قال الماتريدي بأن الله أفهم موسى كلامه بصوت تولى تخليقه في الشجرة قال الشيخ محمد أو زهرة وهو بذلك يلتقي مع المعتزلة التوحيد الماثري لصفحة 59 وتاريخ المذاهر الإسلامية 183 وتعليقات التوثري على الأسلاء الصفات 254 وصدق أبو زهرة فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقالت المعتزلة إن الله كلم موسى بكلام أحتفه في الشجرة فتح البالي مجدد الثالث عشر 454 ويأتي رجل كالحبشي يزعم أن أهل السنة يقولون إن كلام الله معنى في النفس إثنان عقيد السنة 69 وكذبه البخاري فروا معلق الحديث أن إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب ثم قال البخاري وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا قال أفعال العباد البخاري صفحة 137 فقرر رقم 364 وهذا يبين أن عقيدة البخاري ليست على معتقد هؤلاء الذين يزعمون أنه كان مؤولا فإنه أثبت الصوت لله عز وجل ولكنه أثبته صوتا لا يشبه أصوات المخلوقين وقد شهد الحافظ بن حجر بكبد من يزعمون أن كلام الله معنا في النفس حيث نسب الكلام النفسي إلى الأشاعرة الحافظ الحجر ينسب الكلام النفسي إلى الأشاعرة بينما ذكر الحافظ نفسه هو والمرتد الزبيدي تمسك أحمد, بأن تمسك أحمد بأن الله يتكلم بصوت وهو ما أثبته أبو الفضل التميمي في روايته عن أحمد فتح البال المجلد الثالث عشر أربعين ستين واتحافظ المتقين مجلد الثاني تسعة وطبقات الحنابل المجلد الثاني مئتين وستة وبناء على قول الأشعري قال الأشعري ونحن بما كان عليه أحمد قائلون ولمن خالف قوله مجانبون كما ذكر ذلك عنه الحافظ العساكر في تبين كذب مفسر في صبح فنحن نقول لكم بأما الأشعري انتهى إلى أن يصير حنبليا على ما كان عليه أحمد رحمه الله في العقيدة ونبه الزبيدي إلى أن من قال بالصوت أن كأن كلام الله بصوت نظم للأحاديث الواردة في فيه لا ينسب إلى الجهل إتحاد السلام التقيم مجلد 250 لكن ليس هذا فقط هو القول الصحيح بل إن هذا القول هو عين قول أهل السنة كيف لا؟ وقد قال به إمام كالبخاري وتبت عن احمد أيضا كيف يقال فقط لا ينسب إلى الجهل بل هذه عقيدة أهل السنة ومن وفقهم فهو جهمي أولا إن القول بالكلام النفساني قول لا يستند إلى أي دليل من كتاب ولا سنة ولا حتى اللغة تشهد بذلك فإن الله أطلق لنفسه صفة الكلام ولم يقيدها بالكلام النفسي دون الكلام الحقيقي وإذا أطلق الكلام فإنه يشمل اللفظ والمعنى ولا يجوز تقييده إلا بقرينة تدل على ذلك قال ابن فارس في معنى الكلام قال يدل على نطق مفهم معجم مطاييس اللغة المجلد الخامس 131 وجاء في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملئ خير منهم البخاري ومسلم فها هنا نوعان من الكلام أحدهما في النفس وثانيهم التكلم مع الملائكه والكلام الثاني غير الكلام الاول قال تعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا التقييد دل عليه قوله تعالى في انفسهم ويقولون في انفسهم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تكلم به وهذا الحديث ظاهر في اخراج حديث النفس عن مطلق الكلام وقال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاماً والتذوير هو إصلاح الكلام وتهيئته كما قال الأصمعي روح البخاريس 1330 فلو كان الكلام عند الإطلاق يدل على المعنى فقط لما قيده بقوله في نفسه وقوله تعالى في أنفسهم أما إذا أطلق الكلام من غير أن يقترر به ما يدل على التقييد فيمتنع حينئذ تقييده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث لنبيه ما شاء وإن مما أحدث لنبيه أن لا تكلموا في الصلاة روح البخاري أحمد أوداود ولا يقول عاقل إن الكلام الممنوع في الصلاة هو الكلام النفسي وإلا لرطلت صلاة من يحدث نفسه في الصلاة ولأن المتبادر عند إطلاق الكلام إذا ذكرنا رفض الكلام يراد به الكلام الحقيقي النفسي. هذا ما تقرره اللغة ويقره عرف التخاطب فإن أهل العرف يسمون الناطق متكلما وما عداه ساكتا أو أخرس ومن طراء في القصص أنه لما كان عبد الرحمن بن عساكر يمر بالموفق ابن قدام المقدسي فيسلم عليه لا يرد الموفق عليه السلام الموفق من قدامه وصاحب الكتاب المغني المشهور فسئل عن سمر انقناعه عن ذلك فقال إنه يقول بالكرام النفسي وأنا أرد عليه في نفسي طبقات السلط المجرد الثامن صفحة 184 نسخة محققة فالكلمة إذا أطلقت أريد بها اللفظ والمعنى وليس المعنى دون اللطب الأمر الثاني أن إثبات الكلام النفسي لا يثبت لله سفة الكلام وإنما ينفيها فإنه يجوز حينئذ أن أصف الأبكم بأنه متكلم لأنه قادر على الكلام النفسي مع عجزه عن الكلام الحقيقي فإن من لم يكن قادرا على الكلام فهو الأخرص وإذا كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت ولهذا نجد الباق اللانية يشبه ربه بالأبكم فإننا نرى الباقلاني يحاول تقرير الكلام النفسي مستدلا بالأخرص الذي لا ينطق باللسان ولا يسمع, ولا يسمع بالصوت وإنما يظهمنا كلامه القائم بنفسه ونظهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان قال ذلك في كتاب الأنصاب 159 الذي حققه الأحباش واستحسنوا هذا الكلام ولا يعقه عليه وهذا كلام للبقلان يحمل على ما كان عليه قبل توبته هل تعلم أيها الأخ المسلم أن حقيقة الكلام عند الأشاعرة والمتردية إنما هو صفة العلم والإرادة إذ أننا نسأل إذا كان الكلام نفسيا بلا حرف ولا صوت كما تزعمون وإنما هو شيء قديم فلا الفرق بينه وبين الإرادة والعلم ولهذا فإن المنقب عن عقيدة الأشاعرة والماثريدية يجد في النهاية أنهم حينما يتكلمون عن كلام الله تعالى إنما يتكلمون عن صفة الإرادة والعلم لأنهم لا يثبتون تكلما لله بالفعل المضارع ولا بالمستقبل والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنت زعمون ويوم يناديهم وهؤلاء لا يثبتون لله النداء ولا الصوت وإنما يثبتون كلاما نفسيا ولا يجوز في زعمهم تحديده في وقت دون آخر ولو كان كلام الله مجردا في النفس لم يعد لموسى ميزة على غيره في التكليم فإن إفهام المعنى المجرد يشترك فيه الجميع قال تعالى وَكَلَّمَ الله موسى تَكْلِيمًا والتكليم هو المشافهة بالكلام قال الحافظ قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة وقال النحاس إذا إن فعله إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا ووجب أن يحمل على الحقيقة التي تعقل انظر في الحربان المجدد 13-4-79 والفقه الأكبر بشرح القاري صفحة 26 واحتج بهذا الإمام أحمد على الجهمية في مناظرته أمام المأموم ليؤكد ميزة موسى على غيره في سماع كلام الله الحقيقي رواه عنه حنبل في المحنة صفحة 63 وإليكم موقفا من عجاء بمواقف السبخي ولا يكاد أشعري أو ما تريدي إذا تصوف إلا يخرج من فمه ما يثبت التكليم بحرك وصوت التكليم الله عز وجل. فإن السبخية حكى قصة المكالمة المباشرة التي جرت بين الله وبين أبي الحسن خلعي قال أبي الحسن خلعي غشيتني حمى فهتف بي هاتف ماذاني باسمي فقلت لبيك داعي الله فقال لا بل قل لبيك ربي الله ما تجد من الألم الآن ما تجد من الألم هذه من كلام الله بشرة حسب ما يقول السبكي ما تجد من الألم فقلت إلهي وسيدي ومولاي قد أخذت مني الحمى ما قد علمت فقال قد أمرتها أن تقلع عن طبقات السبب محقق المجمد الخامس صفحة 24 ولهذا فاعترف السرهندي النخشبندي الماتريدي أن كلمات كبار المشايخ تثبت لله الكلام والمكالمة وها هو صاحب الرحمة الهابطة على هامش مكتوبات السرهندي يحكي أن ابن عربي محدد بالعربي الزنديق كان يقول إن لله لسانا يتكلم به وأذرا يسمع بها مكتوبات الإمام السرهندي صفحة 291 وانظر هامش المكتوبات صفحة 97 و99 خامسا أن صفة النداء لله تبطل هذا الكلام النفسي المزعوم الذي أتوا به قال تعالى وناداهما ربهما وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وهذا ما دعا الإلهة التحاوية إلى التأكيد أن كلام الله قول على الحقيقة العقيد التحاوي صفحة 24 إذن يجب التفريق بين صفتي الإرادة والعلم لله عز وجل وبين صفة التكلم والفرق واضح بين إرادة الله للكنان وبين تكلم في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا هذه ظرفية لما يستقبل من الزمان تبين وقوع الكلام متأخرا عن حصول الإرادة وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقوله أيضا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزلت بعلم الله وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان رواه بخالي مسلم فهل معنى ذلك أن كل واحد منا سيفهم ما في نفس الرب؟ من غير أن يسمع كلامه كما تزعمون في جبريل ولقد قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يوم استشهد أبوه إن الله كلم أباك من غير حجاب وكيف يكلم الله أبا جابر بن عبد الله وما ميزة قوله صلى الله عليه وسلم من غير حجاب المذهب الأشعري يرى أن كلام الله من نظم مخلوقاته وإذا لم يكن هذا القرآن حقيقة قولا كما شدد عليه الطحاوي رحمه الله حيث قال الله قولا ردا على من يقولون بالكلام النفسي أو غيره إذا كان كلام الله مجازي أو مجازيا فمن الذي نظر هو وكلماته نترك الجواب على هذا السؤال للبيجوري والأمير في شرحهما على جوهرة التوحيد حيث ذكر كل منهما أن أهل السنة يزعمون أهل السنة لكن هو قول أشاعر أن أهل السنة بزعمهم على خلاف في ذلك حول كلام الله فبعضهم يرى أن ألفاظه من عند جبريل والبعض الآخر يرى ألفاظه من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول الأمير في شرحه على الجوهرة فهؤلاء أيها الإخوة وافقوا قول من قال إن هذا إلا قول البشر ثم رجح البيجوري لكتابه الذي يدرس في الأزهر في مدى العقيدة رجح أن جبريل عبر عنه بألفاظ من عندي شرح جهور التوحيد صفحة 73 وهذا الرأي يمثله الباقلاني الذي صرح أن النظم العربي من الألفاظ العربية في القرآن هو قول جبريل لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وهو الذي تلاه باللغة العربية فالإصلاف 147 كما قلنا حقق الأحباش هذا الكتاب ولم يعقب على هذا الكلام بشيء مما يؤكد استحسانهم له وقبولهم له بهذا كلام فصار القرآن عندهم كلام جبريل حقيقة كلام الله مجازا وهذا من أبطل الباطل فإن جبريل رسول وما على الرسول إلا البلاء ومن اللواثم الفاسدة لهذا الاعتقاد اعتقاد أن الله يتكلم كلاما نفسيا لا لفظا ولا لغة يلزم منه عدم تكفير من ينكر أن يكون ما بين الدفتين يعني بين الغلافين بالنصحف أن يكون من كلام الله عز وجل إذا أنكر ممكن قال لا جاء كلام الله عز وجل فلا نستطيع أن نكفره حينئذن إن اعتقدنا أن هذا كلام أصلاً ليس كلام الله وإنما هو ألفاظ جبريل ثانياً عدم كون المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي يعني الآن نتحدى الكفار نقول فليأتوا بسورة من مثله من مثل, من؟, من مثل كلام الله أو من مثل ألفاظ جبريل وعدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله حقيقة والإثابة على ما هو في الحقيقة كلاوة جبريل وترتيل ألفاظ جبريل سابسا أن الله أثبت الكلمات لنفسه فقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وقال سبحانه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بكلمات الله التامة فكيف يقال إن كلام الله معنى قديم قائم بالنفس ليس بكلمات ولا لغة من أول من اتبع هذا القول هذه البدعة بدعة الكلام النفسي هي من اختراع وابتداع عبد الله بن كلاب شيخ أبي الحسن الأشعري فإن هذا الرجل عبد الله بن سعيد بن كلاب هو الذي أحدث هذا القول بالكلام النفسي قال الذهبي وهذا القول لم يسبقه فيه أحد وصدق الذهبي فإن هذا القول لم يعرف عن سلف الأمة وأئمتها وذكر الحافظ بالحجر أن أول من أحدث القول بالكلام النفسي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب حيث جعل الكلام الذي تكلم الله به صفة ذاتية قائمة به وأنكر أن يتكلم الله بقدرته ومشيئته سير أعلم لولاء الذهب مجرد الحاج عشر وفتح البال لمجدد الثالث عشر 455 وقد نص الشيخ عبدالقادر الجيلاني أن عبدالله بن كلاب كان ينفي أن يكون القرآن حروفا الغنيا للطالبين الحق صفحة 94 وقد سارع هؤلاء القائلون بالكلام النفسي والذين يدعمون أنهم من أهل السنة سارعوا إلى الاحتجاج ببيت من الشعر لنصراني لا يعرف الإسلام فقالوا هل أن تسمعوا قول الشاعر إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان جليلا احتج به الآمد في غاية المرام والجواني في الأرشاد 111 وجاء الاعتراف بنسبة هذا البيت للأخطر النصراني في تفسيرة الأدلة صحانية 18 وشرح العقائد النسافية 54 واعترف الزبيدي لأن هذا البيت تهافت عليه أكثر الأشاعرة والما تريدية تحفظ المتقين الثاني 146 ونقول للمحتجين بقول الأخطر النصراني الذين قالوا إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل الكلام على لسان غريلة بئسة عقيدة القوم أن يرد اختلافهم عند التنازع إلى كلام النصارى فإذا نوزعوا في الكلام النفسي قالوا قال الأخطر إن الكلام في الفؤاد كما ذكره البيجوري على جوهرة صفحة 72 وفي المسايرة 69 وإشارة مرامي 2032 وإذا نوزعوا في استواء الله قالوا ألم تسمعوا قول الأخطر النصراني قد استوى بشر على العراق البيجوري على جوهرة 92 وإذا نوزعوا في صفة اليد لله قالوا ألم تسمعوا قول الأخطر ان النص في كف مالك إذا ما دعا يوما أجابت بها الرسلة البيجوري مشكل حديث صفحة 235 واعترف لأن هذا البيت للأفضل النصراني وقد لعنت لحزم من يحتج بهذا البيت من الشعر فقال ملعون ملعون قائل هذا البيت وملعون من جعل هذا النصراني حجة في دين الله الفصل في المنة للنحة المجلد الثالث 216 ونقل المرطب الزبيدي عن الشيخ علي الغزي الحنفي أنه قال في شرح العقيدة الطحوية وأما من قال بأن كلام الله معنا واحد مستدلا بقول الأخطر النصراني فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد مع أنه يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلق وتلقيه بالقبول فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام ومن فاسد هذا الاعتقاد الذي عند هؤلاء يجعل القرآن والتوراة والأنجيل والزبور شيئا واحدا وإنما سبب الاختلاف في التسمية يعني قرآن أو زبور أو أنجيل أو توراة إنما, إنما السبب في ذلك هو اختلاف اللغات فقط لأنه إذا عبر عن كلامه كلام الله بالعربية فقرآن يسمى قرآن وأن عبر عنه بالعبرية فهو توراة وإذا عبر عنه بالسليانية فأنجيل هذا ما يقوله الحبشي وغيره دليل قوي من صفحة 66 أما كلام الله الذاتي القديم الذي ليس توراة ولا إنجيلا ولا قرآنا انظروا يقولون كلام الله ليس توراة ولا إنجيلا ولا قرآنا فإنه منزه عن اللغة ولا يجوز أن يقال إن الله تكلم بالعربية أو السلامية أو العبرية وتتساءل على من يعود الضمير في قولهم فإذا عبر عنه من المعبر؟ يقولون المعبر هو جبريل لكن إذا كان جبريل هو المعبر يعني المترجم من لا لغه الى لغه فكيف صاغ جبريل هذه الالفاظ وهي ا ف م ع س ك ف ي ان هذه الالفاظ تكلم الله بها وليست كلمات داله على معان فبماذا تجيبون كيف صاغ جبريل هذه الالفاظ وهي ليست تعبيرا عربيا ولا ترجمنا القرآن إلى العبرية فكيف نترجم حاميم ألف لاميم إلى العبرية وقولكم عبر عنه هذه, هذه العبارة التي تستعملونها عبر عنه جهمية المصدر بشهادة أحمد بن حنبل في رده على الجهمية حينما ذكر أنهم قالوا أن الله لم يتكلم ولا يتكلم وإنما كون شيئا فعبر عن الله انظر الرب على الجامعة لأحمد بن حنبل صفحة 130 واحتج الحافظ بهذا الكتاب في فتح الباري مجلد الثالث عشر أربعين وتسعين أنه يلزم من هذا القول أن يصح تسمية القرآن توراة إذا ترجم القرآن إلى العبرانية وتسمى التوراة قرآنا إذا أتانا بتوراة اليهود الآن مثلا وترجمناه إلى العربية يصح حينئذ أن نسمي التوراة قرآنا ولا يخفى بطلان هذا فإنما لو ترجمنا أحد هذه الكتب إلى لغة الكتاب الآخر لم نجد معنى هذا يوافق معنى ذاك وكذلك معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبك إلا أبي لهب ولذلك وصف ملع علي قال أقوال هؤلاء بأنها أقوال فاسدة ورد عليها في الفتح الأكبر صفحة 28 ولو كانت الدعائهم شيئا من الصحة لواجب على أقل تقدير أن تكون كلمة إنجيل هي المعنى السرياني لكلمة قرآن بالعربي وكلمة التوراة هي المعنى العبراني لكلمة القرآن والقرآن هو المعنى العربي لكلمتي التوراة والإنجيل وهذا باطل فما إن الله كتب التوراة بيده وكلم موسى حقيقة بلا واسطة فبأي لغة كتب التوراة وبأي لغة خاطر موسى وأما قول الأشاعرق ومنهم الحبشي وأسلافهم أن كلام الله لا يتجزى ولا يتبعض وليس حروفا متعاقبة فيقال لهم هل سمع موسى كلام الله كله أو بعضه فإن قالوا سمعه كله فقد خالفوا العقل والنقل وإن قالوا سمع بعض كلام الله وهذا هو صحيح فقد أبطلوا مقالتهم بأنفسهم والتسم التبعيد وقد جاء في الحديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل كله الله أحد جزءا من أجزاء القرآن رواه مسلم حديث رقم 211 ثم إلا بعض القرآن أفضل من بعض فآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله وسورة الإخلاص تعدي لثلث القرآن وأما قول هؤلاء بأن القرآن ليس أحرفا او كلمات متعاقبة فيقال لهؤلاء أليس في فسين في بسم الله بعد الباء؟ أليس كلمة أحد في آية قل هو الله أحد بعد كلمة قل؟ وقولهم إن موسى سمع كلام الله الذي ليس حرفاً ولا صوتاً ولا لغة يعتبر هذا الكلام نفيا لتكليم موسى بعد ادعائكم إثباته وإلا فكيف سمع موسى ما ليس صوتاً ولا حرفاً ولا لغة؟ وما الذي سمعه موسى إذا وقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن والنداء لا يصح على ما ليس بحرف ولا صوت ولهذا سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يكلمه بصوت فقال أحمد بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة أكثر برقم 533 وانظر فتح الباري مجلد الثالث عشر صفحة أربعين ستين وانظر الحافظ المتقين مجلد الثاني صفحة أثمانين فيلزم من لا يعتقد عقيدة أحمد أن يعتقد بأن أحمد بن حنبل من الحشوية لأنه صرح أن الله يتكلم بصوت كما روى ذلك عنه الحافظ بن حجر بفتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 485 أو 460 ففي حين يحكي الحافظ إبن حجر عن أحمد أنه يثبت أن الله يتكلم بصوت يحكي قول الأشاعرة المخالف لقول أحمد حيث قالوا إن الله إن كلام الله ليس بصوت ففح البالي المجلد الثالث عشر, عشر وهذا يبين أن الفرق بين الأشاعرة وبين أحمد كبيرا جدا بل إن كان هذا القول كفرا أعتقد أن الله يتكلم بصوت فعليكم بتكفير أحمد بفاعل حيث زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قائم على عرشه ينادي بصوت له رفيع غير فضيع يسمع البعيدة كما يسمع القريب البرهان المؤيد صفحة 65 بتحقيق الحبشين الحبشي علق على هذا الكتاب ولم يعقب على قول أحمد الفاع شيئا مما يدل على استحسانه له وأكد الشيخ عبدالقاد الغيلاني صحة عقيدة أحمد في اعتقال أن الله يتكلم بصوت وقال فالأخبار تدل على أن كلام الله صوت لا صوت الآذريين وذلك خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنا قائم بالنفس انظر الغنية لطالبي الحق صفحة ستين للجلاني والبيهقي حمل حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء على احتمال أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة انظروا إلى احتمال هؤلاء وتأويلاتهم السخيفة الأسماء الصفات صفحة 347 وقال الشيء نفسه ابن فورة كما في كتابه مشكل الحديث صفحة 450 وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقية بأن هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسوله كلامه بل ألهمهم إياه وتعقبه أيضا في تضعيفه لأحاديث الصوت مبينا صحة طرقها ومنها حديث حشر العباد الذي أخرجه البخاري وفيه فيناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك الديان انظر الفتح الباري مجلد الثالث عشر صفحة وانتهى الحافظ ابن حجر إلى القول بأن هذه الأحاديث أطبق أهل السنة على قبولها ثم قال وإذا فبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به فتح الباري مجلد الثالث عشر صفحة روحانية وستين أن البخاري احتج بهذا الحديث ثم قال وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله يسمع يسمع من قرب كما يسمع من بعد وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تناد الملائكة لم يصعقون كتاب فلق أفعال العباد للبخاري صفحة 98 وهذا التعقيب يصلح توجيهه إلى الحبشي وأنفاله الذي يحتج بنتفل بيهقي لصفة الصوت بل ويحتج به في إثبات أن عقيدة البخاري على خلاف عقيدة الأشاعر والذي أغرق هؤلاء في هذه المتاهات اعتقادهم أن كلام الله صفة, صفة ذاتية أدلية كحياته وعلمه وأن الله يتكلم بكلام أزلي قديم لا بداية له ولا نهاية وأن موسى سمع كلام الله الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت وهذا مخالف للعقل والنقل فإن الله لم ينادي موسى إلا بعد نجيئه إلى الشجرة قال تعالى فلما أتاه نودي يا موسى بل قد حدد جهة صدور النداء فقال نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فالنذاء لم يحصل إلا بعد أن أتى الشجرة ولا يقول عاقل أن الله لم يذل يكلم موسى قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق موسى ولا يزال إلى الآن يقول له إني أنا ربك فخان عليك هكذا وحتى بعد موته وهكذا إلى ما لا نهاية بأي عقل تقبلون أن الله ما زال يقول لموسى عن عليك قبل خلق السماوات والأرض وحين كان رضيعا ولا يزال إلى الآن بل وإلى ماذا نهاية يقول لموسى عن عليك فهذه عقيدة أهل السنة فهذه عقيدة أهل السنة أن يعتقدوا أن الله عز وجل ما زال يقول لموسى بعد موته عن عليك أفلا تعقلون تقولون إن الله يسمع أزلا ولكن كيف تجيبون عن سؤال السائل كيف يقول الله بصيغة الماضي قد سمع الله قولة التي تجادل قبل أن يخرق السنوات والأرض؟ وقال لقد سمع الله قولة الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فيلزمكم حين إذن أن تقولوا إن الله كان قبل وقوع هذه الحوادث يقول إن الله سيسمع قولة التي تجادل في زوجها وسيسمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وطيف لا زال يسمع قولهم وهم قد ماتوا ولهذا قال ابن ولو كان من يزل يسمع الأصوات لكانت الأصوات لم تزل وهذا لا يقوله مسلم هذا الضرر فيما يجب اعتقاده 273 ولا يعقل أن يخاطب الله بشرا فيعمرهم وينهاهم وهم لم يوجدوا بعد كيف يقول الله قبل خلق موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل فإن لداء الله لموسى حين ناداه صفة كمال وهي صفة كمال وقت وجود موسى ولو ناداه قبل أن يجيئ لكان صفة نقص وليس كمالا ولهذا نقد الجويني شيخه الأشعرية في مسألة أزلية في كلام الله حين تساءل قال إذا كان كلام الله أزليا فكيف يخاطب الله معدوما بالأوامر والنواهي قال إن ظن أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول ثم ذكر بأن مسألة أمر بلا مأمور هي معضلة حقا يعني مثلاً أن يأمرنا الله بأن نقيم الصلاة ونحن لن نخلق بعد كيف كيف يصير ذلك؟ كيف يقول الله لبشر لم يخلقوا صوموا صلوا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا ثم إنما جاء كلام الله متكررا في كتابه الكريم يطل زعم هؤلاء أن كلامه أزلي لا بداية له ولنهاية كقوله تعالى فبأي ألاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين فالتكرار ينافي الأزلية ثم إن هذا مخالف لما أطبق عليه السلف من أن الله لم يزل متكلما إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما حكاه عنه المرطد الزبيدي وأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته أنظر بحفظ السلام المتقين مجلد الثاني سمع تسوى ومن أوضح الأدلة على تعلق كلام الله بمشيئته قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن هذا القول عند الأشاعرة مجلزي وليس حقيقيا كما قاله الباقلاني وغيره التمهيد 294 ولكن الماتريدي الذي زعم أنه إمام أهل الهدى حرف هذه الآية فزعم أن قوله تعالى كن ليست هي قول الله لكنها عبارة بأوجز كلام يؤدي المعنى التام المفهوم إنما هو مجاز وتمثيل عن سرعة التكوين بحر العلوم السمرقندي المجلد الأول 465 وذلك التنزيل المجلد الأول 83 وأرشاد العقل الصليم المجلد الأول 151 ولقد نقل العلامة ملا علي قاري الحنفي الذي وصفه الكوثري بأنه ناصر السنة كما في تبريد الظلام صفحامي نقل العلامة ملع علي قالي تشميع السرخسي في أصوله على أبي منصور الماتلدي لقوله في هذه الآية بالمجازي محتجا عليه بقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الفقه الأكبر بشرح ملع علي قالي 36 وقد قال الفخر الرزي في المطالب العالية هل يعقل أن يكون الله محلا للحوادث قالوا يعني أصحابه الأشاعرة أصحابه الأشاعرة قالوا هذا قول لم يقل به إلا الكرمية ثم صرح بأن عقيدة الأشاعرة في الكلام النفسي هي قول هو قول بعيد عن الصواب المطالب العالية المجلد الثاني مئة وستة والمجلد الثالث مئة وهذا اعتراف أشعري بالتناقض في المذهب حتى قال العز بن عبد السلام إن هذا ليس بأول إشكال في المذهب الأشعري الدليل على أن أذلية الكلام مخالف لاعتقاد السلف ما نقله الحافظ المحجر عن ابن التين عن الداودي حين شرح حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه قال في هذا الحديث ربنا على من قال إن الله لم يزل متكلما بجميع كلامه بقوله فيقوله في الحديث فيؤمر بأربع كلمات لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق فتح الباري مجلد الثالث عشر أربعين, أربعين أربعين وفي باب عند البخاري وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم قال الحافظ غرض البخاري في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء فتح البالي مجرد الثالث عشر أرعين وفي قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فهذه أفعال يفعلها الله في المستقبل لم يفعلها الآن فإن الله وقت النداء بظرف محدود فذل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قال الله رسوله أعلم قال, قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر رواه البخاري ومسلم إذن قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في هذه الليلة دون غيرها من الليالي وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله روح البخاري وحتى كبار الأشاعرة فإنهم يريدون روايات ضد معتقدهم كما قال الغزالي قال رسول الله إن صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قرأ طاها وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف عام بألف عام أليس هذا تحديد؟ انظر أحياء علم الدين مجلد الأول 273 وإبحاث سالة متقين هذا الرابع 464 هو بالمناسبة في الحديث ضعيف ثم لا يعقل أن يكون كلام الله قديما ثم يكون فيه إخبار عما مضى إذ كيف قال الله؟ ان ارسلنا نوحا الى قومه ولم يكن قد خلق نوحا ولا قومه بعد وكيف قال لموسى اخلع عنك ولم يكن خلق موسى بعد ان هذه الاشكالات واجهت كبار الاشاعره حتى تفرقوا واضطربوا فمنهم من اضطر الى القول بتعلقات حادثه للصفات الازليه في كالغزالي في الاختصار في العقائد ومنهم من اعترف بأن هذا من الإلزامات التي لا مفر منها كالرازي الذي اعترف بأن أكثر العقلاء يقولون بقيام الحوادث بالرب وإن أنكروه باللسان قال فأبو علي من المعتزلة وأبو هاشم وأتباعهما قالوا بإرادة حادثة في لا في محل إرادة حادثة وأبو حسين البصري أيضا من المعتزلة يثبت في ذاته تعالى علوما متجددة بحسب تجدد المعلومات والأشعرية هذا قول الرازي والأشعرية يثبتون نسخ الحكم ويثبتون للعلم والقدرة في تعلقات حادثة والفلاسفة يقولون بأن الإضافات وهي القبلية والبعدية موجودة في الأعيان فيكون الله مع كل حادث يكون الله مع كل حادث قال وذلك الوصف الإضافي الآن يعقب الرازي على كل أقال هؤلاء وذلك الوصف الإضافي يعني من والاضافات والإضافات حدث في ذلك يعني يلزمهم أن يعتقدوا بقيام الحدث في الله عز وجل منذ كتاب الأربعين في أصول, في أصول الدين صفحيه التنفع للرازي وعجباً نسألكم من أين أتيتم بالعبارة عن كلام الله؟ والإضافات والتعلقات ومن منكم شهد موسى عندما قات ربه حتى شهد زوراً أنه فهم كلام الله ولم يسمع كلام الله ومن منكم شهد جبريل يحول كلام الله النفسية الذي ليس حرفاً ولا صوتاً ولا لغة إلى الألفاظ والحروف والأصوات واللغات وعبر عنه بألفاظ من عنده أم وقع كل ذلك وأنتم شاهدون أشهدكم الله كل ذلك؟ نعود فنذكر أن صفات الله عز وجل على نوعين الصفات الذاتية فهذه لم يزل الله متصفا بها ولا يدوث أن يقال إنه اتصف بشيء منها بعد أن لم يكن ومنها الصفات الفعلية كالإحياء والإماثة والقبض والبسط والاستواء والإتيان والمجيء ولا يقال إن الله غاضب أزلاً فقد جاء في الحديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله رواه البخاري المسلم وإليكم مثالا آخر على تجدد آحاد الصفات ومن ذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجذلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله اسمع تحاوركما إن الله سميعا بصير فقوله إن الله سميع بصير دليل على تبوت السمع والبصر المطلقين لله وإلا فهل يعقل أن الله تعالى سمع قول تلك المرأة وسمع محاورتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزل قبل أن يخلقهما وقبل أن يخلق كلامهما وأصواتهما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدف قال البخاري في صفيحه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر بأن حدثه سبحانه هذا قال البخاري بأن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء البخاري المجرد الرابع 410 تحقيق عبد الباقي والله حين أنزل هذه الآية كان يعلم بلا شك أن عصابة من المتكلمين سيصطلحون فيما بينهم على قاعدة باطلة وهي أن كل محدث مخلوق ولو كانت هذه القاعدة حقا لما قال بخلافها وهذه حجة دامغة يعني لما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقد درج كثير من الماترودية والأشاعرات المتأخرين على اعتقاد أن الصفات كلها تتعلق بالذات فحسب ونتج عن ذلك اضطراب بين منهجهم وبين الكثير من الصفات الخبرية الفعلية مما اضطرهم إلى التأويل العشوائي ومن حجاجهم أن الكلام لا بد أن يكون بلسان وشفتين وإطباق وانفتاح واستفاق أجرام قالوا وهذا غير جائز عم الله لكن ماذا عن السماوات اللتين قالت أتينا طائعين هل تكل المقاب لسان وشفتين وماذا عن الحصل الذي سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم هل سبح بلسان وشفتين وماذا عن الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان له لسان وشفتان وماذا عن الجدع الذي سمع له حنين أكان ذلك باستفاك أجرام وأتباق وماذا عن الأعضاء التي تنادي اللسان كل يوم تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وماذا عن الجلود التي ينطقها الله يوم القيامة أتنطق بلسان نشفتين ولهوات وأدراس كما يتخيله المشبه ثم المعطل بفعل الوسوسة والمرض في قلبه وماذا عن المذياع اليوم الذي يتكلم بأي لغة تريد صماعها هل يتكلم بلسانه وشفتين؟ فإن قلتم إنما هو ناقل للكرام الذي يبثه من له لسان وشفتان قلنا وما المانع أن يكون لساني وشفتي ينطقان بكرام الله الذي لا يكون من الله بنفس الطريقة التي أنطق بها بالضرورة بل يتكلم به بالكيفية التي تليق به بما لا يشبه كيفية نطق خلق به فتاما أقول من كان هذا موقفه من كلام الله كيف يرزقه الله الخشوع والتذبرة والبكاء عند تلاوة القرآن بل كيف يرزقهم الله تعظيم كتابه وهم يأولونه ويمسخون معاني نصوصه ولهذا تجد أهل البيئة الأشعرية الصفية يخشعون ويبكون عند سماع أنشودة صفية مباشرة مما لا يحصل لهم عند سماع كلام الله هذا وأختم هذا الموضوع بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا باجتنابه هدان الله وجميع من ذكرناهم إلى سواء السبيل إلى صراط الله المستقيم وبعد هذا سننتقل في الشريف الذي يليه إلى موضوع مهم وهو مسألة علو الله عز وجل وإراد الأدلة عليه ورد الشبهات التي تتعلق فيه آباء صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين